انني لكم منه نذير وبشير وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا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 وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلا إِنَّهُمْ يَفْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلا حِينَ يَسْتَوْشِعُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّ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 وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يُقَدِّرُونَ لَهُ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّهُ لَأَمْرٌ عَظِيمٌ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ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 فَلَعَلَّكَ تَعْرِكُمْ بَعْضُ مَا يُوحَى إلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُ لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعْهُ مَلَك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم وَادْعُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُنْزَلُ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنَّ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فهل أنتم مسلمون؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها، وهم فيها لا يبخسون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 مثل الفريقين كالأعمى والأشم والبصير والسميع هل يستبيان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين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 لَا كُن وَلَا أقول لِلَّذِينَ تَزْدَرِي وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين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 قال اني اشهد الله واشهدوا اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون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 أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمَهُ هُودٌ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ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 فعقروها فقال تمتعوا في داركم سلاسة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ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 وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ عِجْلٌ حَنِيذٌ فَلَنْ نَرَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِنَّ كِرْهَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً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 قالت يا ويلتا الد وانا عجوز وهذا بعلي شيخ ان هذا لشيء عجيب قالوا اتعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت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 وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ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 فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مَنْ جَاءَ بِأَمْرِ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْمِيبٍ وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ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 فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطوأ إنه بما تعملون بصير وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَهِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ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 وَلِلَّهِ غيب السماوات والأرض وإليه, وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون